ويل للمطففين الذين إِذَا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أن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 ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إِلَّا كل معتد أَثِيمٍ إِذَا تتلى عليه آيَاتُنَا قال أَسَاطِيرُ الأولين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 119. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مركوم يشهده المقربون إن الأبرار في نعيم على الآراء ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه من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 وَإِذَا مروا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَالُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَالُّونَ وَمَا